هذه رقية شرعية وعلاج شرعي الذي قام كأنهما حل من عقال بقراءة الفاتحة والصحابة رضي الله عنهم وعرضاهم نزلوا على أهل قرية استضعفوهم فأبوا أن ضيفوهم امتنعوا فنزلوا بعيدا عنهم فسلط الله حية أو عقرب على كبيرهم ما اختار الصغير لا قيمة له سلطها الله على سيدهم وكبيرهم فلدغته فالتمسوا له العلاج مما يعرفون ما يتعالجون به ما نجح فيه شيء يصيح فقال بعضهم لبعض انظروا هؤلاء القوم الذين نزلوا حولنا لعل فيهم من راقن فجاءوا إلى الصحابة رضي الله عنهم وقالوا إن سيدنا لدغ وإننا التمسنا له كل علاج فهل فيكم من راق قال أحدهم رضي الله عنهم أنا حتى قبل أن ينطق أصحابه يقول لا ما فينا حد ولا حنا راقينكم ولا شيء من هذا قال أنا لكننا صدفناكم فلم تضيفونا فلن نرقى لكم إلا بجعل وثقته بالله بأن الله جل وعلا سيجري الشفاء على يده قال على أهلا الشفاء فاتفقوا معهم على قطيع من الغنم غنم كثير لأنه سيد ويحبون له العلاج فذهب رضي الله عنه وقرأ سورة الفاتحة لم يزد عليها ولم ينقص فقط ونفق عليه فقام كأنما نشط من عقال مثل المقيد فك عقاله قام ما به بأس فأعطوهم القطيع من الغنم غنم كثير فقال بعضهم لبعض أخذتم جعلا على كتاب الله قال بعضهم نقتسم قالوا لا ما نقدر نقتسم ننظر أول هل, هل عملنا هذا صحيح فنقتسم هل عملنا غير صحيح فنبرأ إلى الله ورد الغنم على أهلها ولا نقتسم شيئا لا نعلم عنه فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما حصل فقال عليه الصلاة والسلام اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم تطيبا لخواطرهم ولأنه شاركهم عليه الصلاة والسلام أفتاهم بأن الرقية هذه مشروعه. ولتطيب خواطرهم لأنه لو قال اقتسموا قالوا يمكننا فيه كراها في شيء لكن دام أخذناها ما أحب عليه الصلاة والسلام أن يأمرنا بردها أراد أن يطيب خواطرهم أنه عليه الصلاة والسلام لا يأخذ الحلال الطيب فلا يأخذ ما فيه شبه قال اقتسموا وضربوا له معكم بسهم وقال للراقي وما يدرك أنها رقية يعني أفضل رقية وأحسن رقية قراءة الفاتحة لأن هذه السورة سورة عظيمة ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها وأتى ببشارتها مع خواتيم سورة البقرة ملك نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل إلى الأرض قبلها ولا بعدها نزل ليبشر النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل عليه السلام عند النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه فقال هذا باب فتح من السماء لم يفتح إلا اليوم ونزل منه ملك فقال جبريل هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه وبشره قال أبشر بنورين أوتيتهما لم يوتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة ما دعوت بحرف منهما إلا أتيته الدعاء الوارد فيهما مستجاب والصحابي قرأ سورة الفاتحة فقط وقام الذي كأنما نشط من عقال هذه رقية شرعية وهي معنوية يعني شيء معنوي ما هو شيء يوضع على الجرح أو يوكل وإنما قراءة وإيمان بالله هذا سبب شرعي سبب شرعي حسي أو معنوي حسي مثل شربة العسل ومثل الحبة السودة ومثل الكي إنه وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم مع الكراهة لكن في علاج ومعنوي وهو القراءة وسبب يدرك بالطبيعة والعقل مثل الاشياء الحبوب المحسوسة معروف حب الاسبريم مثلا يهدأ الصداع حب كذا معروف هذا حبوب مسحلة معروفة هذه حبوب مثلا قابضة اللي مع اسهال تمنع الاسهال هذه هذا علاج طبيعي ويدرك بالعقل ولا حرج فيه الثالث علاج ليس بشرعي ولم يدرك بالعقل فهو ممنوع فهو ممنوع لأن هذا مبني على لا شيء ما بني على كتاب أو سنة أو إدراك بالعقل لأن مثل بعض الأعشاب مدركة معروفة بالتجارب هذا النوع من العشب قابض وهذا النوع مسهل وهذا النوع مهدئ لصداع الرأس وهذا النوع معروف لإزالة الأورام في المعدة ونحو ذلك وهكذا هذه أمور حسية ومعروفة ومعدركة في الطبيعة والعقل هذه لا حرج فيها والحمد لله أشياء لا كذا ولا كذا محرمة ممنوعة مثل يضع على باب الدار مثلا رأس ثور أو رأس كلب أو رأس كذا يقول عن العين ما علاقة هذا بهذا يضع على السيارة شيئا مثلا ما أي شيء يقول هذا عن العين لا هذا ما هو صحيح يقول إلبس الذبل هذه في يدك اليسرى تنفعك وإذا وضعت في اليد اليمنى لا ما تنفع أو العكس هذا خرافة إلبس الذبل هذه من أجل ما يتفرق الزوجان إذا خلع الزوج الذبلة معناه أن العقد والنكاح هذا عرضة للفسخ لا هذا ما هو صحيح هذا تعلق بشيء ليس له علاقة ولا عرفة لا شرعا ولا عقلا ولهذا قال عنه المعلف رحمه الله إنه من الشرك لأنه تعلق بسبب لم يجعله الله سببا والعبد معمور بالاتباع منهي عن الابتداء مثلا يأتي بودع من البحر حبات من البحر مخصصة يعلقها في رقبة الصبي أو في رقبة الدابة أو في رقبة البعير مثلا يقول هذه تنفع تنفع تنفعه من العين أو تخفف المرض الذي يشعر به أو نحو ذلك لا هذا ما هو صحيح هذا من الشرك كيف صار من الشرك؟ لأنه تعلق بسبب لم يجعله الله جل وعلا ولا رسوله سببا باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما يعني ما هم مخصوص هذا في والخيط فقط وإنما مثل الودع مثل الخرج مثل سير مثلا سير من جلد مخصوص مثلا او من اي جلد او سير من شعر او نحو ذلك يمنع هذا الالم او هذا يخفف الالم لا هذا مو صحيح عصابة الرأس مثلا نعم صحيح لانها معروفة اذا صار عند الرأس صداع تعب وعصبه بعصابة يهدأ يأكل شيء جرب نفعه نعم لكن يتعلق بشيء ليس بسبب هذا من الشرك وهذا يأتي به الشيطان للعباد ليدخل لي عليهم الشرك فلا يحقق التوحيد حينئذ يكون توحيدهم مخدوش وإذا اعتقد أن هذه الأشياء الحلقة والخيط ونحوهما ترفع بنفس هذا شرك أكبر شرك أكبر لأن أشرك في الروبوية جعل مع الله غيره في رفع البلاء وأما إذا اعتقد أنها سبب للرفع فهذا شرك أصغر ولا ليست بسبب بخلاف الأشياء المعروفة أن سبب لهذا الشيء هذا لا ما ينافي مثلا أحس بعرق أو بتعب ما أو بصداع أو نحو ذلك فقيل له إن الكي في الناحية هذه في المكان هذا ينفع بإذن الله نقول نعم هذا شيء يخضع للتجربة إذا جرب وعرف أن هذا العمل ينفع في كذا فننتفع به مثل النباتات الأخرى هذا ينفع في كذا وهذا ينفع في كذا هذا قابض وهذا مسحل ونحو ذلك لكن شيء لا أثر له مثل إلبس حلقة من حديث حلقة من صفر حلقة من نايلو من بريسم من نحو ذلك مثلا هذه الأشياء وجدت في العصور المتأخرة وإن كانت معروفة في السابق أنها من الشرك لكن بعدما تناسى الناس هذا ونسيوه أتى بها الشيطان إليهم بالوقت الحاضر هذا يخفف الروماتيزم هذا يخفف كذا هذا يجعل الزوجين تدوم حياتهم ولا يتفرقون هذا كذا هذا كذا وليس كذلك لا أترى له وإذا اعتقد أن هذه الأشياء مؤثرة بنفسها فذلك شرك أكبر شرك في الربوبية وإذا اعتقد أنها سبب وليست بسبب فهذا شرك أصغر لرفع البلا لرفع البلا يعني الألم أو الوجع أو العين أو نحو ذلك والرفع كل شيء موجود يعني مريض يلبس حلقة أو خيط أو قلادة أو نحو ذلك علشان يشفى بها هذا رفع البلاء أو دفعه يعني قبل نزوله يقول يلبس شيء علشان يسلم من العين يسلم من كذا يسلم من الأمراض التي تحصل في البلد أو نحو ذلك ماته المرض لكن يريد أن يلبس هذا الشيء ليدفع الألم أو المرض هذا غير صحيح وهذا الفرق بين لرفع البلاء أو دفعه رفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل نزوله وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره وقول الله تعالى يعني باب من الشرك رفع لبس الحلقة والخيط واستدل المؤلف رحمه الله تعالى بقول الله تعالى قل أفرأيتم أخبروني ما تدعون من دون الله هذه الآلهة التي تدعونها من دون الله سواء كانت ذوات أرواح حية أو جمادات ميتة كالأصنام ونحوها أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره هل إذا أراد الله بي شيء يمكن هذه الآلهة تكشف هذا الضر لا والله فكذلك التعلق بهذه الأشياء بأنها تكشف الضر أو ترفعه أو تدفعه قبل أن يحصل هذا مثلها ولهذا استدل المعلف على هذا الباب بهذه الآية الكريمة يعني أخبروني هل آلهتكم هذه تنفع تدفع الضر أراد الله جل وعلا برحمة هل إذا ما عبدتها تمنع الرحمة ما تأتيني من الله لا والله ما بيدها شيء سواء كانت جمادات وأشجار وأحجار وقبور ونحو ذلك أو كانت مخلوقات لها أرواح حتى لو كانت لها أرواح وعندها قدرة ما تستطيع تمنع الضرر عن الشخص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 فإنك لو وهي عليك ما أفلحت أبدا رواه أحمد بسند لا بأس به وعن عمران ابن حسين رضي الله عنهما عمران صحابي وحسين أبوه صحابي فنقول رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر من هذا الرجل ترى؟ هذا هو عمران رضي الله عنه هو عمران بن حسين كما جاء في بعض الأحاديث فوفهم من هذا أنه يجوز أن يقول الرجل مثلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأجولا كذا وهو يقصد نفسه او يقول الطالب مثلا حضر شخص الحلقة وقال كذا فرد عليه الشيخ وهو نفسه هو المتكلم ما في مصلحة من ذكر الاسم مثلا انه نفسه اللي حصل منه هذا فعمران رضي الله عنه هو الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده حلقة من صفر الرسول عليه الصلاة والسلام رأى في يد عمران ابن حسين حلقة فسنكرها فقال ما هذه ليست بزينة ولا ذات حلي ولا يتحلى الرجال بالصفر والحديد ولا بالذهب والفضة ما هذه فقال من الواهنة بقية من بقية الجاهلية وخذ من هذا أن الإنسان قد يكون طالب علم وفقه ويخفى عليه بعض الأمور إما على سبيل أنها دارجة أو سائغة في البلد مثل الحين بعض البدع أو بعض المخالفات في بعض البدع في بعض البلدان تجد حتى طلبة العلم يستعملونها نظرا لدروجها وانتشارها وكثرتها ودرج على هذا وهذا خطأ الإنسان يعرض عمله أي كان على الشرع إن كان الشرع يقرف على العين والرأس وإلا فلا ينظر للعادات والسلم مثل ما يقول سلمنا كذا وعادتنا كذا وسلوب الناس كذا لا هذا ما يجوز في الأمور الشرعية السلم والأسلوب في العادات في العادات للعبادات مثلا الغداء تغدى بعد طلعة الشمس أو تغدى بعد صلاة الظهر أو تغدى فيما بينهما أنت حر هذا لا يضيرك تعشى بعد صلاة العصر أو بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء أو بعد منتصف النيل على راحتك لا يضيرك هذه العادات مثلا لكن مثل الامور العبادية يقول مثلا جرت العادة عندنا ان المرأة ما تغطي وجهها عن الرجال ولو المرأة غطت وجهها عن الرجال انتقدوها كيف تغطي على الرجال وبعضهم يقول عن الاقارب خاصة ابن العم وابن الخال وكذا وكذا واخو الزوج ما تغطى عنهم المرأة هذه عادتنا لا يجب ان تعرضوا عادتكم على الشرع إذا كان الشرع يقرها فعال العين والراس وإلا كنتم مثل من يقول إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وفي القراءة الآية الأخرى مقتدون مقتدون محتدون ما مو فيعرض الإنسان الأمور اللي منهية والمباحة على الشرع فالمشرع هو الله ورسوله ما العادات ما لها دخل إلا في الأمور الاعتيادية بين الناس اللي لا دخل لها في الدين فهذه بقيت عندهم من مخلفات الجاهلية وعمران صحابي رضي الله عنه دل على أن حتى العالم قد تخفى عليه بعض المسائل فقال انزعها والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمره بنزعها في أول الأمر حتى يستفسر ما هذا سؤال استفهام أو انكر قال من الواهنة يعني الواهنة مرض يقولون يأخذ في العضد فيخيل لأهل الجاهلية أنه إذا لبس حلقة في العضد أنها تنفعه وتعينه وتشفيه ولا يشفي إلا الله فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا ما تشفيك هذه وإنما تمرضك تمرضك غير المرض الحسي المرض المعنوي والعياذ بالله مرض النفاق مرض الشك مرض الشبهة كل هذه أمراض فتاكه. كما قال الله جل وعلا عن المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وقال عن من يتطمع ويطمع في الأفعال السيئة والمعاصي قال فيطمع الذي في قلبه مرض فالمرض قد يكون مرض شك وقد يكون مرض شهوة وكلاهما مذبهم لكن لا شك أن مرض الشهو الشهوة أخف المرض مرض الشبهة والشك لأن مرض المنافقين مرض شك وشبهة شك في الدين وفي العقيدة الصحيحة ومرض الشهوة مرض يعني اللي يحب أن يقع في الفساد هذا مرض لكنه ليس كمرض الشك لأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار والواقع فيه المعصية والشهوة المحرمة هذا أمره إلى الله جل وعلا إن شاء عذبه وإن شاء غفر له إن زعها أمره النبي صلى الله عليه وسلم أمر جازم فإنها لا تزيدك إلا وهنا ما تذهب الواهن عنك وإنما تزيدك شر مما تجد تزيدك وحنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا دل على هذا على أن الشرك الأصغر أعظم من الكبيرة ما يقال لصاحب الكبيرة لو مت عليها ما أفلحت أبدا يقال أمره إلى الله لكن صاحب الشرك يقال ما أفلحت رواه أحمد الإمام أحمد رحمه الله في مسنده بسند لا بأس به يعني يعتمد عليه ويؤخذ من هذا أن الإنسان إذا رأى شيء استنكره أنه يستفهم عنه ولا يسكت ولا يقول يحتمل كذا أو يحتمل كذا يحتمل كذا لا اسأل قل ما هذا فإن كان فيه منكر فغيره وبين له وإن كان فيه معروف فلا بأس ولا ينبغي للإنسان أن يتكلم عن المنكر وهو لم يتحققه مثلا ما يتكلم وينكر شيئا ربما ينكر شيئا معروف ولا بأس به مثلا رأى رجلا أجنبي ما يعرفه دخل على بيت ما فيه الأمرأة مثلا يسأل ما ينكر على طول لأنه محتملا هذا أخوها محتمل عمها محتمل خالها جاء من بعيد ما ينكر على طول يقول من هذا الرجل الذي دخل هذا البيت من يعرفه قال أحدهم مثلا أنا أعرفه هذا أخوها أخو المرأة هذا عمها هذا خالها نعم لا بأس هذا ابن ابنها مثلا لا بأس هذا أجنبي ينكر ما يقر ويسكت ثم الإنكار بغلظة في أمور التوحيد يعني أمور التوحيد ينبغي لاعتنى بها ولا يكون الإنكار خفيف ولطيف وإنما يكون بقوة وجزم حتى يبتعد المرء عن هذا الشيء نعم. نعم. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له ودع فلا ودع الله فلا ودع الله له نعم وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك قوله له أي للإمام أحمد رحمه الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الكلام لقى المرفوع يعني ما هو من كلام عقبة وإنما هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمه فلا أتم الله له فلا أتم الله له يعني تعلق تميمه علق شيء على صدره أو ربطه بعضده أو ربطه برقبته أو حجمه بإزاره أو نحو ذلك من تعلق تميمه فلا أتم الله له يحتمل الخبر ويحتمل الدعاء أن الرسول يخبر بأنه لا يتم الله له أو يدعو عليه وكلاهما محذور أو يدعو عليه بأن الله لا يتم له يعني كأنه يعامل بنقيض قصده تعلق تميمه يعني التميمه يضعها لأجل أن يتمم الله له ما أراد يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أتم الله له ما هو موفق ولا يحصل مقصوده ومن تعلق ودعة الودع الخرز منظومة التي تؤخذ من شيف البحر وتنظم في سلك ويعلقها بعض الناس على الأطفال أو على الأبواب أو على السيارات أو على البعارين أو على المحلات التجارية يقول حتى ما تصيبه العين ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له يعني لا جعله الله في دع وسكون لأنه يتعلق هذه يعلقها يبي يسلم من الشرور ليكون في دعة وراحة فيدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله لا يدعه فيما أراد وفي رواية من روايات الحديث من تعلق تميمة فقد أشرك يقد يقول قائل كيف أشرك وهو ما سجد لصنم ولا حلف بمخلوق كيف أشرك نقول نعم اعتمد على سبب لم يجعله الله جل وعلا سببا لا في كتابه ولا على لسان رسول صلى الله عليه وسلم تعلق تميمة اعتمد عليها وظن أنها تنفعه فقد أشرك والشرك أعظم الذنوب نعم ولى ابن أبي حاتم حاتم عن حديثة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحم من الحمة، فقطعه وتلا قوله تعالى.